الحمد لله الذي اكرم الامه بدين الاسلام احمده سبحانه واشكره على آلاءه الجليله ونعمه العظام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا لا شريك ولا ند ولا مثيل له في الانام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه الذي شهدت على صدق نبوته الدلائل والاعلام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائمين ما تعاقبت الليالي والايام اما بعد فاتقوا الله عباد الله فان التقوى وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله واذكروا انه خلقكم لعبادته وحده دون سواه فاخلصوا له الدين واحسنوا العمل فالسعيد من اخلص دينه لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتاه امر الله ايها المسلمون لئن تتابعت النعم وترادفت المنن وتكاثرت الآلاء فكانت غيثا مدرارا لا ينقطع هطوله وفيضا غامرا لا يتوقف تدفقه عطاء كريما عطاء كريما من ربنا الكريم وتفضلا منه على عباده فان من نعم الله العظيمه وآلائه الجليله نعمه الاخوه في الدين تلك الاخوه التي اخبر عنها سبحانه بقوله انما المؤمنون اخوه وجعلها رابطه اساسها العقيده وعمادها الايمان اذ الايمان قوه جاذبه تبعث اهلها على التقارب والتعاطف والتواد ولا تنافر بين قلوب اجتمعت على ايمان بالله وعمرها حب شديد لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم انه التالف الذي اشار اليه عز اسمه بقوله والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم والذي صور رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه واقعه في هذا المثل النبوي المشرق فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اخرجه مسلم في الصحيح ذلك ان الله تعالى كما قال بعض اهل العلم قد وثق صلات المسلمين خاصه بلحمه اقوى من النسب هي وحده العقيده بما ينشا عنها من وجدان مشترك وتالف وتعاطف وتعاون واخاء لان صله الدم او الجنس قد يمسها فتور وهي اشد ما تكون قرابه اما وحده العقيده فانها قرابه قويه دائمه متجدده يذكرها المسلمون وهم ينطقون بالشهادتين في سرهم وجهرهم ويذكرونها في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم البيت ويذكرونها في طاعتهم لله وخضوعهم له واستعانتهم به ويذكرونها في كل لمحه عين او خفقه قلب او تردد نفس عباد الله ان عظم هذه النعمه وشرف منزلتها ورفعة قدرها يستوجب كمال العنايه بامرها وتمام الرعايه لحقوقها ومن اعظم ذلك واكده واوجبه اغاثه الاخوه في الدين ونصرتهم ورفع الظلم وصد العدوان عن ديارهم لا سيما من كان منهم جارا مجاورا فان له فإن له حقوق الجوار التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تاكدها ولزومها وتعين القيام بها بقوله بقوله عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اخرجه الشيخان في صحيحيهما وانه بالنظر الى هذين الحقين حق الاخوه وحق الجوار وبالنظر الى طبيعه الرساله الساميه التي تحملها بلاد الحرمين الشريفين للعالمين وصفة المهمه والى صفه المهمه الشريفه المسنده اليها باعتبارها بلدا جعله الله تعالى قبلة للمسلمين ومقصدا للعابدين وملتقى للاخوه في الدين ومثابتا للناس لا يقضون من زيارته الوتر ولا ينالهم في التردد عليه سأم مع, مع ما افاض عليها مع ما افاض الله عليها من خيرات وما افاء عليها من بركات فقد وفق الله تعالى ولي امر هذه البلاد المباركه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الى اتخاذ هذا الموقف الاسلامي الحازم الرشيد السديد بالاستجابه لنداء الرئيس الشرعي للجمهوريه اليمنيه لاغاثه الشعب اليمني المسلم وحمايه الديار اليمنيه من بغي وعضوان وطغيان البغاة الطغاة المعتدين المعتدين على الشرعيه المعترف بها محليا وعربيا ودوليا ولايقاف تمددهم الذي يهدد امر الدي... الذي يهدد امن الديار اليمنيه اولا ثم امن وسلام المنطقه برمتها ثانيا فكان هذا الموقف بحمد الله موفقا كل التوفيق مسددا راشدا لانه لانه يستند الى قواعد الشرع ويحتكم الى مبادئ الدين الحنيف ويسعى الى الحفاظ على المصالح العليا للامه من جهه والى الحفاظ على الامن والسلم الدوليين من جهه اخرى فلا غرو ان يحظى هذا الموقف بمناصرة ومؤازرة ومعاضده اهل الاسلام قاطبه في كل ديارهم وامصارهم والى تأييد ومسانده ودعم كافه العقلاء والحكماء في كافه ارجاء الارض نعمه منه وفضلا يؤتيه من يشاء من عباده فالحمد لله كثيرا على ما اولى هذه البلاد من نعم والحمد لله كثيرا على ما منن به عليها من توفيق قادتها الى هذا الخير والحمد لله كثيرا على ما اكرم به من بلوغ المراد ونصرة الحق ودحر الباطل وكبت الحاقدين وصد المعتدين واحباط مساعي العصاة المنشقين الباغين ونساله سبحانه المزيد من فضله ونعمائه ودوام التوفيق الى رضوانه والى نصر دينه واعلاء كلمته والذود عن حرماته واغاثه الملهوف من عباده كما نساله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا متضرعين قائلين اللهم يا الله الذي لا اله الا هو اللهم يا ملك يا قدوس يا سلام اللهم يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين انصر ابناءنا واخواننا من العسكريين المرابطين في الثغور في كافه قطاعاتهم وايدهم بتاييدك واحفظهم بحفظك وانصر بهم دينك واعل بهم كلمتك واحفظ بهم امن البلاد ومصالح العباد يا من له الدنيا والاخره وإليه المرجع يوم التناد آمين، آمين نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 والاعتصام بحبله اشد تاكدا واعظم وجوبا وقت وقت النوازل وقت النوازل وزمن الخطوب والشدائد فاعملوا رحمكم الله على الحفاظ على اسباب اتحادكم وكونوا يدا واحده وقلبا واحدا واقلوا من الجدل واكثروا من العمل فانه ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل كما اخبر بذلك وكما ثبت عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي اخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه باسناد حسن من حديث ابي امامه رضي الله عنه واحذروا من اشاعات المغرضين ومن تقديم الأهواء والنزعات والمصالح الفرديه على مصالح الدين والوطن والأمة وإنها لأمانة أفلح من أداها على وجهها وقام بحقوقها واتقى الله فيها ألا وإن من ولاه الله أمر هذه البلاد قد قام بحمد الله بإطفاء نار الفتنه وحمايه الحوزه والحفاظ على الوحده وصيانه كيان الامه واغاثه الاخوه في اليمن الشقيق ورفع الظلم ورفع الظلم عن ساحتهم بقطع دابر الفساد والمفسدين واعاده الحق الى نصابه والحفاظ على امن بلاد الحرمين الشريفين وعلى امن وسلامه المنطقه باسرها وسوف تبقى هذه البلاد وسوف تبقى هذه البلاد المباركه ان شاء الله تعالى كما كانت وكما ارادها الله وكما اراد الله لها موئلا للهدايه ومبعثا للنور ومثابه للناس وحصنا حصينا تتكسر عليه امواج الفتن وترتد عن حياضه سهام المكر والكيد والعدوان والطغيان يد البغي والعدوان والغدر والجرم سيقطعها سيف العداله والحسم فلا يطمع الباغون ان طال حلمنا فبعد سكون الريح عاصفه الحزم فاتقوا الله عباد الله واذكروا على الدوام ان الله تعالى قد امركم بالصلاه والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين ورحمه الله للعالمين فقال سبحانه في الكتاب المبين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الال والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم حوزه الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاه والمفسدين والف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق إمامنا وولي أمرنا إلى ما تحب وترضى اللهم اجعل عمله في رضاك ووفقه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه ونائبه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم اكفنا أعداءك واعداءنا بما شئت اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اننا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم آتِ ف آت نفوسنا تقوىها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرن من خزي الدنيا وعذاب الآخرة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 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين